الدرس الثاني العبادات والأعياد الدينية واحد استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك عيد الفطر عيد الأطحى كل عام وأنتم بخير صلاة العيد شهر رمضان